خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا سوف يلقون غيا